صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كل نفس ذائقة الموت وإن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 وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا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 لا عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.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 كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله, خاشعين لله لا يشترون بأيات الله ثمنا قليلا